بوك 2 كيلنسفن ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون مليك أ كيردو الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. لا أدري إن كان يحبني. لا كان يحبني. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. نمتodom، لا أدري إن كان سيخابرني لا أدري إن كان سيخبرني. إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. فيون في الساون أ. إن كان حقاً سيعود. إن كان حقاً سيعود. فيون فعله في أ أنجم. إن كان حقاً سيخبرني. إن إني لا ما إذا كان يفكر فيها. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في أظن تنوّدم، وَأَنْفَانَهُ بَلَكِيَ إني ما كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. أظن <تصفيق> وايون هزوديك إني لا ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. وياون ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر فيها حقا؟ وان ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحد أخرى؟ ي أذئج الشعج منئاء؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة؟ كيت الك وي ظبا كاد الأنجم؟ أني لا ما إذا كان يريدني فعلاً. أني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. كيت尔 ويون لا ما إذا كان سيكتب لي. أشك ما إذا كان سيكتب لي. ويون لا <سؤال> شيء إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. <سؤال> <سؤال> إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. وَيُنْتِينَ لَكَ كَذِلَّةٌ مَا إِذَا كَانَ حَقًّا يُرِيدُنِ مَا <سؤال> إِذَا <سؤال> <سؤال> ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ فيون ألبسه فلا شيء ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟